أنت كما أثليت على نفسك عنت الوجوه لنور وجهك وعجزت العقول عن إدراك كنهك ودلت الفطرة والأدلة على امتناع مثلك وشبهك موصوفا ربنا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال منزها عن الشبيه والنقائص والمثال لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنم حي لا يموت وقيومٌ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لو كشف الحجب عن وجهه لأحرقت صبحات وجهه ممتد إليه بصره جل وعلا اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاءك وتمت نوافلك وعمت فواضلك وعز سلطانك وبر قسمك وجل ثناؤك وعظم جاهك وتقدست أسماؤك فلا إله غيرك في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجبال قوتك وفي الكون سطوتك وفي الخلق قدرتك وفي الشرائع حكمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار صخطك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 أغلقوا الأبواب ووضع الحجاب ورد حاجات الطلاب وبابك ربي مفتوح ونوالك ربي ممنوح وخيرك ربي يغدو ويروح فيا كريما القرماء بخلاء عند جودك ويا قويا الأقوياء مهازيل في قيودك ويا قاهرا النواصي في قبضات جنودك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 يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخفي تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل ويرى ذنوب عباده في ظلمة من فوق عرش للملك الأولي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 وبين الفينة والفينة أن يذكر بأبجديات الإسلام وأسس الإيمان وقواعد التوحيد وثوابت العقيدة والدين والملة لأن فيها حياة القلوب وسكينة النفوس وطمأنينة الأفئدة إن الإنسان الضعيف المسكين العاجز الفقير تتلاعب به أدنى مشكلة وتهز قناعاته أقل هم فإنه عاجز وهلوع وضعيف إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإن مسه الخير منوعا إلا المصلين هذا الإنسان يحتاج بين الحين والحين أن يتقوى بإيمانه لأن هذا الإيمان هو أجل ما يملكه المؤمن وأجل الإيمان معرفة الخالق سبحانه وتعالى كثيرا ما نثني ونمدح ونعظم مخلوقين وننسى تعظيم الخالق جل جلاله علا وهو أهل الثناء وأهل المجد أهل لأن يعبد وأهل لأن يثنى عليه سبحانه وإن العبد بثنائه على ربه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 على وحدانيته وعلى تفرده وعلى جلاله وعلى عظمته انظروا في هذا الكون إلى بديع صنعه وإلى عظيم خلقه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر وما وما أنزل الله من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السماء وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَكَمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الأرض وَيَتَّأَمَّلُوا وينظروا إلى خلق الله عز وجل وإلى بديع صنعه الذي خلق كل شيء فأتقنه الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين خلق الله الخلق وأقام الخلق برهانا وحجة للعباد أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها أي جعله مظلمة وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعمكم خلق الله الخلق وتكلم على أنه خلق الخلق ولم يأتي خالق إلى يومنا هذا حتى من مدعي الربوبية والألوهية والأفاكين والدجالين قال خلقت السماء إن الذي قال خلقت السماء واحد وهو ما زال يقول منذ أن خلق الخليقة أنه خلق السماء وأنه رفعها وأنه أقام الدنيا ولذلك خلق السماوات ومع السماوات إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش يخشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا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 قل أفغير الله أتخذ ولي فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم إن هذا الدين يقوم على هذا التوحيد الخالص وعلى هذه المعرفة النقية وعلى هذه العقيدة الصحيحة العقيدة التي تربطك بالله مباشرة وتجعلك تجل الله وتعظمه وتحب الله وتثني عليه أكثر من ثنائك على المخلوقين والناس وثناؤك على الله هو الذكر والذين آمنوا أشدوا حبا لله إن الله عز وجل أقام الحجة على عباده بما أراهم من الآيات والدلائل الواضحات خلق السماء وجعل القمر فيهن نورا والشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا أقام الدلائل سبحانه وتعالى على عظمته قال سبحانه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الذين وحدوه وعرفوه وأجلوه وقدروه حق قدره سبحانه وتعالى إن بعض الناس لا يستطيع أن يعامل الله كما يعامل المخلوقين فإن أحلتوا إلى تاجر غني ذهب بثقة بأن هذا التاجر من الموثوقين كيف وقد أحلت إلى رب العباد الغني الذي بيده ملكوت كل شيء العظيم القيوم الجبار الذي كل شيء هالك إلا وكه سبحانه وتعالى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي سحابة قال هذه الرواية أي هذا هذه الرواية أي من الري يسوقها الله إلى أقوام لا يعبدونه ولا يذكرونه إن هذا السحاب الذي ينتشر في أجواء الدنيا ينزل الغيث على أكوام ما عرف الله وما عبدوه وما ذكروه ولكنه العظيم جن جل جلاله في علاه سبحانه وتعالى إن بعض الناس لا يستطيع أن يعاملوا الله المعاملة التي يعاملها المخلوقين من الإجلال والاحترام والتبجيل والتقدير إن ربنا سبحانه ملك الملوك الذي يدخل على ملوك الدنيا يدخل عليهم مطاطئ الرأس ذليلا راجيا وجلا وقد يقف بين يدي, بين يدي الله وليست من هذه الصفات عنده شيء إن هذا ضعف في الإيمان وإن من ضعف الإيمان الذي نعايشه أن الناس لا يقتنعون إلا بالمحسوسات بعض الناس لا يؤمن بالله إلا إذا مسخت فتاة في سلطنة عمان إلى قرد أو إلى غنماية وهذا من تشر بسرعة بين يدي الناس لماذا؟ لأن الناس يفقدون إيمانا بالله ولأن الغيب بعيد عند الناس كل شيء محسوس يشعرهم أنهم على إيمان وهذه القصة قد أرسلت واتصلت بسلطنة عمان من أجل أن يأتيني الخبر فلم يؤكد لي أحد من الذين في سلطنة عمان بل بعضهم قال لأول مرة يسمع الخبر منا وبعضهم قال سمعنا بالخبر ولا يوجد شيء عندنا كهذا واتصلت بأكثر من جهة من من وسائل الإعلام العالمية ليتأكد لي الخبر والله عز وجل على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وليس هذا بمستبعد في قدرة الله ولكن الغريب أن يتهافت الناس على هذا الأمر وكأنهم يريدون شيء يعززون به إيمانهم الناقص كأنهم يريدون شيء يشبعون بهم النواقص في دواخلهم نعم إذا مسخ الله فردا من العباد وقد حق القرآن أنه لم يمسخ فرد ومن من الناس من بني إسرائيل مثخوا إلى قررة وخنازير وهذا كائن في أمة الإسلام في آخر الزمان كما روى ذلك أبو داود والترمذي في سننهما من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا أن في آخر الزمان أقوام من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يمسخون إلى قردة وخنازير والمس يكون الإنسان حيوانا كاملا ولكن لا يتناكح ولا يتكاثر وليست له سلالة يبقى ممسوخا إلى أن يموت وسبب المسخ موجود الآن لكن الله حليم بعباده لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم إنه سبحانه حليم بعباده فسبب المسخ موجود المعازف الأغاني والضرب بالضرب بالمعازف والضرب بالقينات مع وجود خمر وشرب وقد باتوا وقد مسخوا إلى قردة وخنازير وهذا ممكن في يوم من الأيام يعني باختصار الناس بمسخ ربنا في آخر الزمان بمسخهم في حفلة باختصار شديد عشان كده أنت أبعد من الحفلات ما تقول له الساعة 11 ممكن يجي الساعة 10 بالليل ممكن المسيحي يجي الساعة 10 بالليل عشان كده ما تقول له أحد الساعة 11 الحفلة أبعد منا في الرسول قال لك في ناس قاعدين في حفلته والفنان بيكرى فتته كلما بيجبوا جروت انت زادتك اما شاد حضرتك طيبا جري ما بضروري حسا لكن لا تستنكر سبب المسخ موجود المعازف والضرب بالقينات المغنيات يجيبوا غنايات غنوا هم مبسوطين وناس يشتتوا القروش. الجروش في الكلستك قال لداله رب العالمين النعمة يخدها فوق أجراس الغناية عشان غنت لي ولا عشان عملت حاجة وناسن الصغلا في في في في جبينه وجبهته دع البديب المسخ ولكن حتى هذه القصة لم تتأكد ولكن هذا يمكن أن يقع ويمكن أن يكون لكن تلهف الناس شعرت كأنهم يريدون شيء يعززون به إيمانهم يريدون شيئا ماديا يعززون به إيمانا غيبيا وهذا من ضعف الناس كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ثم أقام الدلائل على وحدانيته أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا أمن, أمن, أمن, أمن, أمن, أمن, أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل هم بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ قل هات برهانكم إن كنتم صادقين أقام الله عز وجل الدلائل الواضحات البينات على عظمته ومن عظمته سبحانه وتعالى مع الدلائل هذه الدلائل التي تسمى عند كثير من الناس بالطبيعة الطبيعة خاضعة لخالقها منسجمة تعظيما لربها الذي أوجدها ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وما قال والناس قال وكثير من الناس الدواب كلها بلا استثناء والشجر كله بلا استثناء قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن الناس ومن يهني الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليماً غفوراً سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والطيور صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والنجم والشجر يسجدان هذه الطبيعة بسماواتها الضخمة وكائناتها الكبيرة التي خلقها الله عز وجل بالرغم من أنه أقامها دليلا على وحدانيته وآية على عظمته فإنها خاضعة ساجدة لله عز وجل مسبحة منزهة لله سبحانه وتعالى والله يقول أم اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لأنفسهم درا ولا نفعا ولا يمركون موتا ولا حياة ولا نشورا الأمر كله بيد الله جل جلاله إن, إن, الله إن المولى سبحانه من تأمل كتابة وقرأ كلامه أقر بوحدانيته وعرف عظمة الله سبحانه الذي اتصف بصفات الكمال والذي عنده كل شيء ولكن الخلق تطرب قلوبهم أحيانا ويتزعزع إيمانهم ويتضعضع يقينهم ويفقدون توكلهم على الله عز وجل عند ممارسة الحياة إن الله جل جلاله سبحانه وتعالى يقول مبينا عظمته في الحديث القدس قال سبحانه يا عبادي وإذا سمعت يا عبادي تصور أنك في هذا الخطاب يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أدقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد تخيل الخلائق إنسا وجنة أوائل وأواخر وأنت تقف معهم في الصعيد ثم سألني كل واحد منكم سؤلة من الجن والإنس كل ما في ذهنه تمناه حتى ولو أراد الدنيا كلها وقال أريد كل شيء في الدنيا تمناه قال وأعطيت كل سائل سؤلة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عارم إلا من كسوته فاستكسوني أفسكم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن لم يجو من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الحديث الطويل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 العز في كنف العزيز العز في كنف العزيز أما من ابتغى البشر والتفت إلى العباد والتمس منهم الرزق فابتغوا عند, عند فابتغوا عند الله الرزق الأمر كل بيد الله لن يجد إلا الذل إن الله عز وجل هو الذي يملك هذا الكون في غفلة من الإيمان وفي هيمنة للماتى ظن بعض الناس أن أمريكا يمكن أن تفعل في هذا الكون ما تريد وأن يمكن أن تتصرف كما تبتغي لا والله إن بطس ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الفعال لما يريد واحد قال تعالى في الحديث القدسي إذا عصاني من يعرفني صلت عليهم من لا يعرفني زي أمريكا اما قال الناس اللي بيعرفوني وعارفين الله وعارفين أي حاجه عنده ويشهدوا الله إلى اله إلا الله وأن رسوله الذي ارسله رسول الله وي له الله يجيب له الناس ما بيعرفوا الله ذاته يصملطون عليهم يقدمون وينجمون ذاته ويوروه ذاته الله واحد قال اذا عصاني من يعرفني صلطت عليهم من لا يعرفني وده الحاصل الآن عصى الذين يعرفون الله عصوه فصلى الله عليهم اقواما لا يرحمونهم مما لا يعرفون الله إن الأمر بيد الله عبادي أنا والإنس في نبأ عظيم يبارزونني بالعظائم وأتودد إليهم بالنعم وأنا غني عنهم خير إليهم نازل وشرهم إلي صاعب أتقرب إليهم بالنعم وأنا غني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم إلي فقراء المولى عز وجل عظيم والأمر كله بيده ينبغي أن توقن عبد الله ولله الأمر من قبل ومن بعد وإليه يرجع الأمر كله ولله الأمر من قبل ومن بعد وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما عندكم ينفد وما عند الله باع ينبغي أن يوقن المؤمن وأن يعيش بهذا الإيمان مترفعا متساميا قويا معتدا معتزاً بدينه واثقاً من من وعد ربه كثير من الناس لا يسأل الله ولا يلجأ إلى الله لأنه لا يحسن الظن إما بنفسه أو لا يحسن الظن بربه تقول أسأل الله باب يسأل الله تقول له نحولك ليزول يزول لك ولداً ليزول يديك يصرف لك قروش يقول لك الديني سبحان الله يقينهم في الناس ثقتهم في البشر والإيمان كما قال الحسن البصري الحسن البصري رحمه الله الإيمان أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك في حاجة قال لك عند الله تلقاه بعدين وفي حاجة في إيدك قال عند الله ديك تكون واثق في أكتر تقول له ما نخص ماله من صدقة كان طلعت العشرة آلافة ديتها الله مرجع لك يطلع العشرة آلافة عائلية يقول بديني ليها لكن كان راحة من أنا سوي شنو بديني ليها يقعد عائلها كذي كل مرة يعاينه يدخل في إيجابه تاني طلعه برجع علي ما عنده ثقة الله برجع عليك وزيادة ولو قد ذاته تكون متأكد الصدقة جيتها بجاي قبل ما تبدل تكون متأكد والله الله برجع عليك وضامن أكثر من أي قروش عن ذلك عن بشر أنت يا أخي في ناس بيقولوا تقول له يصدق والله بيديك هو ما عنده غيره يقول لك عصفورة في اليد يعين للقروش كده يقول لك عصفورة في اليد ولا ألف طائر ولا ألف شو ما عارف الفطائر وين دعا رب العالمين والله العظيم في في ضعف في الإيمان والثقة واليقين في الله عز وجل بصورة عجيبة خلاص والعجب أنهم يرددون في كل صلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يرددون هذا ويطعض عن يقينهم ويفقدون فقدهم سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده يطوف بالبيت الحرام والناس يحبون العلماء وجاءوا يلتفون حوله في الطواف وبعضهم ما كان يريد أن يطوف ولما سمع النسالي في الطواف أراد أن يطوف لعله يغفر بإجابة سؤال وكان في الطواف الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الكبير الذي يحكم العالم الإسلامي كله يحكم إفريقيا والحجاز ومصر والعراق والشام و... وإلى حدود الهند يحكم كل هذه تحت دولتي وسلطاني. لما رأى الجموع تتقاطر على شخص قال أيوجد أمير غيري وزاد في ملك ثاني غيري ولا شنو؟ في رئيس ثاني ولا شنو؟ طبعا الرؤساء جنهم. شوف تعمل أي حاجة بيسألك تطعن في الدين أي حاجة بيسألك بس ما تقول داير أشيله حقك الرحى بس أبعد من الكوسي. ثاني اي حاجة معدها مشكلة. الحكومة كم دين؟ اي حاجة تقول تتطعن تتكلم تقول اي حاجة يقول بس لا في لكن تقول الحكومة فاشلة الله غالب بيقولك بس ما تقول الحكومة فاشلة لكن ممكن تقول اي حاجة ثاني فشل اي حاجة ممكن تقول فشل. ياخد حاجة عجيبة خلاص. قام قال في رئيس ثاني ولا شو؟ قال له لا سالم ابن عبد الله ابن عمر بيعرفه. قام بيجي زح يزح في الطواف كل مرة يمشي شوية لحد ما لاقاه. لما أتى بالقرب منه قال يا سالم نود أن نكرم العلماء ألك حاجة؟ دايلك لك حاجة؟ قال سالم أما تستحي وأستحي أن نسأل غير الله في هذا المكان؟ يا خنطاية في البيت الحرام والكعب قدامي أقول لي يا بسر والله لكن إيمان عجيب الخليفة اسخد في ايديه استحس تحياه شديد زولح رجول زولح رجلو خليفة الايمان ده ما ما عنده اثر عظيم قام الخليفة اخده في نفسه وطلع برا وخدت حرص قال لهم انسان ده ما يمره اجيبوا لي بعد ما انتهى ودور الخليفة برا قال له هنالآن بره لكعبة يلا عندك حاجة نصدق لك قال من امر الدنيا ام من امر الاخرة الخليفة قال والله الاخرى ما عندنا نفا شغل الاخرى دي كمان حقتنا حدوا هنا كافوري والسوق المحلي لكن بقدر في الجنة يدي حاجة الجنة كمان خطة إسكانية ولا شنو الجنة ما عمل حدوا هنا بس في الدنيا يديك في الخطة الإسكانية في صالحه ولا في أي محل ارميك في أي محل ما في عنده مشكلة لكن هناك كمان قال مالي لي وللآخرة من أمر الدنيا قال الدنيا ما سألتها رب الذي يملكها فكيف أسألها من لا يملكها يا أخي الله عنده الدنيا ما يقعد أقول الديني انت حسن عندك هنا وعنده بخليه ويمش في زول عنده بخلي الدنيا ويمش كان حقته مالكة بجد يا أخي الملك المطلق لله قل اللهم مالك الملك الملك بيده سبحانه بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك الملك المطلق والكامل غير ناقص لله عز وجل جل في علاه يحتاج الناس إلى إيمان وإلى يقين في صلة بالله وعلاقة بالله وثقة في أمر الله ويقين في التعامل مع الله تعامل مع الله باليقين لا تتعامل مع الله بنفسية مضطربة وبقلب مهزوز وإيمان ضعيف تعامل مع الله على أنك تعامل رب العالمين والله لا يردك من الذي سأل الله فربه من الذي لجأ إلى الله فمنعه من الذي وقف بباب الله فطرده؟ الله أفرح بتوبة عبده يأتيه العبد ملطخا بالآتان والذنوب يقف بين يديه يفرح كفرح أحدكم إذا ضلت الدابة في فلات حتى إذا أيقن بالهلاك وجدها بعد ذلك من الذي وقف بباب الله فطرده لماذا يجيد الناس الذل والوقوف بين يدي البشر من أجل أن يذلوهم وأن لماذا لا تلجأ إلى الله وتستعين بالله وتستعصم بالله وتكتفي بالله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يطل الله فما له من هاد ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا يصرفون أئنا تصرفون لماذا تنصرفون منه إلى غيره وتلجأون إلى البشر وتريدون ويريد الواحد منكم ويأبى أن يكون عبدا للعبيد وذليلا بين يدي الأذلاء الأمر كله بيد الله. نحن نحتاج إلى إلى إلى إلى انتفاضة إيمانية، إلى النمو الإيماني يتوقف عند كثير من الناس. نحتاج إلى رعاية هذا هذا الإيمان بهذه الخطب وبأمثالها، مما يقوصنا والثقة واليقين ويجعلك تحس أنك تعامل رب العالمين، أنك إذا سألته أجاب، وأن الدنيا كلها تسأله، وأنهم يجيب، وأنه يجيبهم جميعا وأنه يعطيهم، وأنه يقلب أمورهم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن يفك عاميا وحتى في الصجن مرض ويميت حيا ويقهر ملكا ويسلب سلطانا ويذقر غنيا تتدهور أحواله وأموره ويغني فقيرا كل ذلك بيده سبحانه بتصريف دقيق وبأمر عجيب تعجز العقول عن إدراكه والوقوف على حقيقته كل الناس بياكلوا في لحظة وحدة كسرة وويكة ولقمة وقعب الراسة ولحمة ودجاج وكلهم بياكلوا في العالم في نحظة واحدة معهم حيتان في قاع بحار وحوش ضارية في براري وسباع كاشرة في صحاري كلها يرزقها رب العباد بل حشرات الموثمية التي تظهر في الخريف بس وتنتهي وتموت كلها يسير أمرها ويصرف شأنها سبحانه وتعالى لم يختلط هذا الكون في يوم من الأيام فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كل نفس يقوم بها بما كسبت جل جلاله في علاه وتقدست أسماؤه ربنا جل وعلا ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما أثنينا عليك الثناء الذي يليق به أثنينا على بشر وامتدحنا مخلوقين وعجزنا أن نمدحك وأن نثني عليك وأن نشكرك وأن نحمدك وأن نخضع لك فعاملنا بما أنت أهله لا تعاملنا بما نحن أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وصلى الله وسلم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 في داره يقوم الليل يتسور عليه لص يدخل عليه الحرامي داره بالليل فيجد مالكا يصلي دخل اللص الدار وحام على المتاع وما وجد شيء ثم جاء اللص يقف أمام مالك ينتظره حتى يفرغ من الصلاة ولما أحس به مالك أسرع في صلاته وبعد أن سلم وجد اللص يقف وما دخل اللص بالباب إنما دخل بالسور عرف مالك أنه لص قال له ماذا تبغي قال متاع لأي حاجة يسرقوه ملايات الذهب أحسن والموبايل في السرق أسهل حاجة لأنه بيشيل إلم الشريحة وبعد ذلك بشير بيع الموبايل بأي حاجة موبايل أي حاجة حاجة سرقوة بس أسهل بس سهلة قال له مالك دخلت علينا دارنا تريد متاعا من الدنيا فلم تجد هل لك في آخرة ودين؟ انت وقت ملقيت انا ما عندي متاع ما عندي حاجة ما عندي حاجة ترقوها في ما فيه لكن وقت خشيت ما بتمروك ساكن والله في ناس عندهم كرم. لكن الله اكرم من العباد كلهم في زول بيحكوا عنه كريم قال ليه قاعد في بيته والباب فاتح سمع يعني كركبة قال الولد يا ولد كده شوف أمك في ضيف ما مش فتح الباب قال ليه يا ابا يا أخ ما في ضيف ده حمار قال لي والله ما يرجع ساكن أفرش له والشوال كبه لملو وابتعد عيش خليه ياكل ويمشي إذا كان ده بشر بيعمل كده كيف بكرم رب العالمين الذي وهب العبادة الكرم يا أخي إذا كان إنت, إنت بتتخفي ربك يا أخي فين هات بيعملوا كرمي ده إنت بيخافر رب العالمين اللهم إنك عفو قديم تحب العفو فاعفو عنا كلم الجيد دنيا دعي الدين الراجل فكر الحرام يزول عاجل قال والله الموضوع ده وقت الليل بعد دفعت ما بلقى ليه الثاني بيت أطفر فيه كده نشوف الزلده عنده شون قاب جلس تكلم معه الله قال ورسول قال ما قلسي القحرام لكن وراه عظمة الله الله عظيم وبيطلع على العباد ويراقبهم ولا تخفى عليه خافية وكل شيء بيده وراه عظمة الله الحرامي بدأ يهتز قال له يا خدف جل قرب كده قم صلي قال الحرامي قم صلي الحرامي لما قام يصلي واتجه إلى القبلة جلس مالك خلف اللص الحرامي مقبل القبلة ومالك ابن الدنار ورع حرامي جعل يقول يرفع يديه اللهم إنه دخل علي داري ولأني فقير لم يجد عندي شيء أدخلته ببابك يا غني فلا ترجعه بغير شيء قال لي يا الله أنا ما عندي دخلت عليك ما ترجع ساكن الله بدووا شنو شقة ها ولا حواشة ولا دكان ناصية الله بدووا شنو ولا عربي... عربية لا أنصر ولا بقولوا شنو الله بدووا شنو بدو هداية اللهم إني فقير لم يجد عندي شيء أدخلته ببابك أصدر باب يا غني فلا تخرجه بغير شيء الحرامي طلع تايب مرة واحدة قال لي قال مرك بعد ما صلى الراقعتين قال لي مالك قال لي الان ما أزلت لا في الجامعة الحرامي اقتنع الله هداوه الهداء ممكن تجي في الأحزر مشوا الجامع سوى ومالك ابن دينار هو ال, ال, ال, ال, ال, ال الإمام الناس دي كلها مستغربين الحرامي ده مشهور أكبر حرامي لما نجو خلال شن سوا الناس قاعدوا يتلفت هو ذاته اللي شنو؟ يا أخي زول وقتاً جابوا الجامعة تستغروا مالكو؟ يعني في زول الله كان ناره دي. الناس ديك يشوف بعدين الناس منتظرين الصلد تنتهي متين الشمار كاتلوا الجاب الزول ده مع الإمام شنو؟ بس أول ما انتهت الصلاة قالوا يا مالك أتعرف هذا؟ قال أعرفه قالوا ما الذي أتى به؟ قال جاء يسرقنا فسرقناه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 يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع مالي سوى فقري إليك وسيلة فبلافتقار إليك فقري أدفع مالي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الفقراء إلينا اللهم دبئنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا اللهم اغننا بفضلك اللهم اغننا بجودك وكرمك اللهم اغناني بفضلك عمن السواك وبك عن غيرك يا رب العالمين اللهم اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنهما لا يملكهما إلا أن اللهم اجعلنا عبيدا مخلصين اللهم اجعلنا عبيدا مخلصين ومؤمنين موحدين وبعطائك واثقين وفي قدرتك يا رب العالمين وبقدرتك يا رب العالمين مختنعين اللهم اجعلنا مؤمنين اللهم احي قلوبنا بالإيمان وأرضنا بالغيث النافع والمطر المدرار يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا